وَمَا لَنَا مِنْ شَيْءَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أنت إلا تخلصون قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل من شهداءكم الذين يشهدون ان الله حر هذا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 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشرقوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم